قيما لينذر, لينذر باسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا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 وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أولفت إِذْ أَتَوْا إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لنا رب بَنَاءَاتِنَا من لدنك رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصل لما لبثوا أمدا.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 بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَدْعُوَ لن مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَنَدْعُوَ لن مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطَ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن ترى على الله كذبا، وما يعبدون إلا الله، فأبوء إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم ملفقا وتغى الشمس إذا طلعت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 ذَبُوهُمْ أَيقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ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 فَالْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَالْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَاللَّيْتَ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدٌ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 وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنت ويستخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُرَّبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ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 بك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا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 وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربهم والغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا والثاني تبعها وهو كان فرطا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه سَشْرابٌ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّ لا تعدني تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَةٍ ثواب وحسنات مرتفقاً وابرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهم جنتين من أعناب جعلنا لأحدهم جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من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 بي احدى ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا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 ويرسل عليها حسباً من السماء فتصبح صعيداً زلاقاً أو يصبح ما أُها غوراً أو يصبح ما أُها تَس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 الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير أمل ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئ تُؤْمِنُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا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 أولياء من دوني وهم لكم عدو بسال الظالمين بدلا ما أشهتهم خلق. سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدًا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هدوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات رب فِيهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا جَلَالَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن دُونِهِ مَوْئِلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ يَنِي أَوْ أَنْضِيَ حُقُبَ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَ حُوَتَهُ مَا فَتَ تاخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتينا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَنْ أَنْسَانِي هُوَ إِلَّا الشَّيْطَانُ وانسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على ما قصصا فوجدا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ تَبِعُكَ عَلٰٓئِنْ تُعَلِّمَنِيْ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۚ قَالَ إِنَّكَ لَمْ تَتَّصِ تَطِيعُ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا صِيلَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَسْكُنَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَلَقَا تَإِذَا تا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لتغرق أَهْلَهَا لَقَدْ جئت شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَنْصُرَ تطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فلقا فَإِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا فَإِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا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 ما خيرا منه زكاة وَأَقْرَبَ رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من رب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 إِنَّ مَكَانَ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتَبَعَ سَإِذَا سا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا We say, O these years, if there is no harm to them, and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 بع سبب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ الصَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قالوا يا بل قرنين إن مأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما كَمْ نِفِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّة فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حتى إذا سوا بين الصدفين قالم فخ حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرع عليه قطرة قاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا كَا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمع، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ يَتَخِذُ عِبَادِي مِنْ دُونِي أُولِيَاءَ إِن أجاهن مل الكافرين نزولا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحبون ثابون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبيت أعمالهم فحبطت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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولًا خَالِدِينَ فِيهَا قَالُوا فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثل لَكُمْ يُنْحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده رب 국민 from